إلا الذين عهت من المشرِّعين ثم لم يُبصُوهم شيئا ولم يُظاهِروا ولم يُظاهِروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدّتهم إن الله يحب المتقين فإذا سَلَخَ الأشهرُ الحُرُومَ فَقُتِلُ المُشْرِّعينَ حيث وجدتموهم وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحَصُوهُمْ وَقُلُبُولَهُمْ كُلَّمَا بُصَدَّ فَإِنْ تَابُوا أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَمِيلَهُمْ الله اللَّهَ وإن احد من المشركين استجاوك فاجره حتى يسمع كلام الله, حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مؤمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم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 فقاتلوا اليهود الكفر انهم لا ايمان لهم إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قومًا نكثوا ايمانهم وهم بإخراج الرسول وهموا باخراج الرسول وهم بداوكم اول مره اتخشونهم فالله احق أن تخشوه ان كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم وينصركم عليهم ويشكس دور قوم مؤمنين ويذهب غير قلوبهم ويكوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجه والله خبير بما تعملون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 أجعلكم سقاية الحد وعمارة المسجد الحرابة من آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستمون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم, أعظم درجة عند الله وأولئك, وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمته منه هو رضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أبو عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُم فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل ان كان اباؤكم واقومكم واخوالكم وازواجكم وعشيرتكم, وعشيرتكم وَأَمْوَالٌ واموال وَتِجَارَةٌ وتجاره تخشون كسادها وتجاره تخشون كسادها ومسائلا ترضونها ترضونها احب اليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله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 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون, ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون, دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية, الجزيه عن يتم وهم صاغرون وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بافواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله انى يؤفكون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 ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرون من الأحبار والرهبان لا لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبارهم وجنوبهم وغرورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ان عده الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين من الناسيه زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين كفروا عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة, حرم الله ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فحلوا ما حرم الله لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض اراضيكم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا الينا ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إِلَّا تنصوه فقد صار الله إِذْ أَخْرَجَهُ الذين كفروا اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إِذْ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانسل الله سفينته عليه وايده بجنود لم تروها وايده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم انفاقوا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون لو كان عبوا طيبا وسفرا قاصدا لاتربوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم يهلكون انفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون اف الله عنك ما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذن الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم, وارتابت قلوبهم فهم في غيرهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عبّة ولكن كره الله بعاثهم, بعاثهم فتبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خباله ولا اوعوا خلالكم ولا اوعوا خلالكم يدقونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد دقوا الفتنه من قبل وقلبوا لكلكم حتى جاء الحق حتى جاء الحق ووهب امر الله وهم كارهون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 قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل توبوا وبناء إلا إحدى الحسنين ونحن لا بكم أي يصيبكم الله بعذاب من عينه أو بأيدينا فتوبصون إنماكم متربيصون قل أنفقوا طوعا أو كبر هل لي يتقبلنكم إنكم تضوم فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة, ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كاذبون فلا تُعذبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم, وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلقون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم إنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغار أو مدخلا لملوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا رضو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاه الله ورسوله وقالوا حسبنا, حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم فان له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي العظيم يحذروا المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سَأَلْتَهُمْ ليقولن إِنَّمَا كنا نخوض ونلعب قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فلسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خافوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم روح وعاد وثمود وقوم ابراهيم, وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وعد الله للمؤمنين والمؤمنات جنات من كبري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ومساكن طيبدا في جنات عدن ورضوال من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلغ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتوله يعذبهم الله عذابا أريما في الدنيا والآخرة وما لهم وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن, لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهمن فاق في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلف الله بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علّم القلوب الذين يلمسون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا دهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أي يجاهدوا وكرهوا أي يجاهدوا بأموالهم وآفوسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا جهنم ما شد حرا لو كانوا يفقهون اليبحو قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا دزاء بما كانوا يكسبون. فاذ رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن, فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيكم بالقعود اول مره فقعدوا مع الخائفين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم, وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن الطول منهم وقالوا, وقالوا درنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخواكف وطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك, وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعرام ليؤذن لهم وقع الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذابا أليم ليس على الضعفاء ولا على المنضوا ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا, إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيله والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما توجل تحملهم قلت لا أجد ما أحملتم عليه دو تولّوا واعيونهم دفيق من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفّبون إنما السبيل على الذين يستخدمونك وهم أغنياء.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 سيحلفون بالله لكم إذا قلبتهم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم فاعرضوا عنهم إنهم لجسون وما جهنم وما جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترروا عنهم فان ترروا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفراً ونفاقاً وأفدوا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم الدوائر عليهم بائرة السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما في قربات عند الله وصلوات الرسول الا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته سيدخلهم الله في رحمته ان الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم, والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم, وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم, لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين, سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغير والشهادة فينبئكم, فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأم الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم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 أفمن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى على طغوان من الله ورثوان خير أم من أسس بني آن خير أم من أسس فنهار فنهار في النار نار جهنم والله لا يهدي القوم الضالين لا يزالون ينهمون الذي نور في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله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 الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم وأوف الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينه ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضوا بانفسهم عن نفسه ذلك بانهم لا يصيبهم وماء ولا نصب ولا مخنصره في سبيل الله ولا مخنصره في سبيل الله ولا يقضون موطئا يغيض الكفار ولا ينالون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 وإذا ما أنزلت صورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم, فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون, ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا اذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من أحد إلى بَعْضٍ هَلْ الى هل ثُمَّ من احد ثم قُلُوبَهُمْ صرف الله قلوبهم بانهم لَقَدْ لا يفقهون لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عليه ما حريص عليكم بالمؤمنين و اوفوا الرحيم تولوا فقل حسبي الله